بسم الله الرحمن الرحيم لإهلاف قريش إهلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف